قال علمها عند ربي في كتاب قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى, يضل ربي ولا ينسى, يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدود وسلك لكم فيها سبلا وأنزل الذي جعل لكم بأرض مهدا وسلك لكم فيها طولا وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به وأنزل من السماء ماء فأقضرنا به أزواجا أزواجا من نبات شتى أزواجا من نبات شتى قُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ قُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَنْهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ ومِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى مِنْهَا قَلَقْنَاتِ فَتُوهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً بُكْرَا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا قُلْ هَٰفَ كَذَّبَ وَلَقَدْ أَرَيْنَا بِآيَاتِنَا كُلَّهَا فَتَزَرَّ وَأَبَى قَالَ آتِ كَمَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى قَالَ آتِ كَمَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يا موسى فَلَنَسِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ فَلَنَسِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا مكانا سوا لا نكذفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر نا فروحا فتولا في فرعون فجمع تيده ثم اتا فتولا في فرعون قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا قال لكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب وقد خاب من استرا تَنَا جَع أَنْ رَهُم بَنَهُم وَتَرون دَوَ تَهَا جَ أَنرَهُ بَنَهُ وَكَر جَوَ خَ إِهَا ذَان لَكَاحِران أرضكم بسحرهما قالوا إن هذا لساعران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما بسحرهما ويذهبا بطريقتكم يَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثُلَا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ صُفّقَا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ صُفّقَا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى وَقَدْ أَفْلَحَ